انا واقع انا وحيد عملنا سنه لدي نعم فجلس في اجتماع وكان صديقنا وكان نعم فانتقلت الى طه ايضا في حاله وكذلك حتى نعم هو في ذلك حاله استقر بين المقام جلس وما يعلم انه سيصل حلوات شهر 12 نعم من شهر 12 2015 نعم ما أحيانها قضايا على أمانك لعله إن قد منزلت أرادها المقيمة إقامة مقيمة غير مقيمة في زمن ولا جعانة ولإقامة مقيمة ترفع في مستوى ولهذا المقيمة الصفرة الآن الذي في الآيات يتورون مقيمين قامة مقيمة لأن الأصل مقيمة إذا عاد فهي نحن يكون حكم حكم لكن إذا لم يعلم وأن آخذ بقاء وعدم طيعه، فوكم مقيم؟ قال نعم. طيب طيب. أنت دائم ما شاء الله يقرأ كم أذن؟ اح احسبوا النفس. هذه مغمية للوصائل والأغادة العجلية بسم الله أعوه لله من الشيطان وليم وإن آذنت فيه فقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من كل معد وإن يأصلوا أسلحتهم فَإِذَا سَجَدُوا فَإِنَّهُونَ مَارِئِكُمْ وَالْكَافِرَةُ لُخْرَانَ لَمْ يُصَلُّوا لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَعْتَضُوا حِذَوْهُ عَلَى سِنَحَتِهِمْ وَإِذَا النَّبِي نَفَخَ فِيهِ لَا تَفْنُونَ عَنِ السِّحَتِقِ وَأَنْفِعَتُكُمْ كَيَامِيرُونَ فيميلون عليكم ميلته واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أدم من مقر أوكم مربع أوكم مربع أن تضعوا سلاحكم وخذوا حذركم إِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُنْيلاً أعوني من الله من الشيطان الرجيم بعد أن ذكر الله عز وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يكسنه الذين كرهروا وبيّن أن الكفار أعداء لنا أداوة بينة ظاهر ذكر حكم الصلاة إذا تقابل الصفان لأن لا أدنوها في الخوف إذا خيف أما الثانية التي في دارتنا الليلة فهو إذا تقابل الصفان فكيف تبون الصفان قال الله تعالى وإذا كنت فيهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والضمير في قوله فيهم يؤد على الصحابة فآقمت لهم مصطلاة أقمتها يحتمل أن يكون مراد الإقامة التي الإعلام بالقيام الصلاة ويحتمل أن المراد بالإقامة إقامة أكينها وواجباتها وشروطها وغير ذلك وعلى الثاني يكون معنى قوله فأقمت أي أردت أن تقيم لهم الصلاة فلتق قايفة منهم معك ألف هنا رابطة للجواب جواب شرط الغير جاسم وعلى هذا فلا يكون فلا يكون للجمله التي بعدها ايش محل من الاعراب لأن جواب الشرط الذي لا جدل له محل من الاعراب واللام في قوله هل تقم للامر وسكنت لوقوعها بعد الفاء لام الامر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو او ثم قال الله تعالى همال يقضوا كفتهم ويوقون دورهم وفي هذه الآية فالتقل وهي الحق الثالث الذي إذا وقع قبل لأن الأمر سكنت لأم الأمر أما لام الكائف وهي التي للتعليق فإنها مكسورة ولو وقع فأعتها هذه الحروف السلامة مثل قوله تعالى ليكفروا بما أتناهم ولي يتمتع لابد أن يتصل الله وقوله فالتقم طائفة منهم من لبيان الجنس والطائفة هي الخرقة من الناس وليأخذوا أصلحتهم هذه نقول في قوله وليأخذوا مثل ما قلنا فالتقم منهم طائفة وليأخذوا الضمير في قوله وليأخذوا يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم وليس مع الطائفه، وقول أسلحتهم السلاح ما يقاتل ما يقاتل به دفاعا أو طالبا وتعلمون أن أنه ينقسم إلى أقسام ثقيلة ثقيل وخفيف ومتوسط والسلاح يكون من بعيد والسلاح يكون من قريب والآتي عام فيكون مراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها. الدفاع عن نفسه والتي لا تشغلهم عن عن الصلاة. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم إذا سجدوا الفاعل يعود على الطائفة باعتبار المعنى. لان الطائفة مفرد لكن معناها إيش الجمع كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل قتلتا. لان الطائفة لجمع و... فإذا سجدوا فليكونوا من ورائه. سجدوا أي أتموا صلعتهم وخص السجود لأنه أفضل أبخان صلاح حيث إنه أقرب ما يكون العبد من رب ووساد والمراد بذلك إذا أتموا صلعتهم فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم أي من وراء المصلين وهنا قد يشكل قوله من ورائكم مع أنه لم يبق بعد إثمان صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى نفسه لكن باعتبار ما يؤون إليه الأمر فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصل وفي قوله مورائكم شر إلى أن العدو خلفهم وليس أمارهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. نقول في قوله والتأتي في اللام نقول فيها ما قلنا في مسر وقول والتأتي هذه مزنوة بحد حرف العلة وأصل تأتي تأتي باليال لكن دخل عليها جاز وذفت اليال والتأتي طائفة أخرى أي ثانية لم يصلوا هل يصلوا معك وهنا تجد أنهم قال فليصلوا معك أما الأولى فلم يقولوا فليصلوا معك بل قال فإذا سجدوا فليكون من ورائكم فأرى في السجود إليهم وحدهم فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأصبحتهم حذرهم الحذر معناه التثبت في الأمر والاستعداد له ودى الذين فقروا لو تغفلون عن أسجحتكم وعن تعتكم فيميل وناليكم ميلة واحدة ود بمعنى أحب لكنه قيل إن الود هو صاق المحبة فود أعلى من أحب وقوله لو تغفلون عن أسجحتكم لو هذه مصدرية بمعنى أن ولعلم أن لو تأتي مصري كما هنا والغالب أنها تأتي بعد ود وأحب وما أشبه وتاتي شرطية مثل أن تقول لو جاء زيد لا لا أكرمت لو جاء زيد لا أكرمه وجوابها إن كان منفيا فإنه يكون بلا لام وإن كان وإن كان مثبتا فإنه يأتي باللا لكنه قد يقترن به اللام قليلا إذا كان منفيا بما وعليه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا يقول لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيامينون عليكم ميلة واحدة تغفلون أي تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها فيميلون عليكم ميلة واحدة أي عليكم لقتالكم وقوله ميلة واحدة كقولنا ضربة رجل واحد أي يميلون عليكم جميعا ميلة واحدة تقضي عليها ولا زناح عليكم إن كان بكم أذن مطار أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لا زناح إلى إن كان بكم أذن من المطر أي تأذ من المطر أن تضعوا الأسلحة ووجه ذلك أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على المقاتل فإذا كانت الآل فلا حرج أن نضع السلاح ولهذا قال أن تضعوا أسلحتكم وقوله أو كنتم مرضى أي عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح أو غير ذلك أن تضعوا أسلحتكم أن تضعوا أسلحتكم أي ولا تفضل وقوله أن تضعوا هذه من الذي حدث فيه حرف الجر اقتراضي صح حدث فيه حرف الجر اقتراضي كما قال ابن مالك، وفي أن وأن يقرضوا، أي واجتمع عليكم في وضع أصلحتكم، وعلى هذا تكون الآن وما بعدها في محل نصب بنزاع أشخاص، وخذوا حذراً، يعني إذا وضعت من أسمى بأدنى مطر أو مرض فلا تغفلوا عن عن الحذر، خذوا حذراً. إن الله أعد أي هيئ للكافرين عذابا مهينا أي عذابا هو هوان وما هذا العذاب هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما فيه جميعا هذه الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائل عظيمة أولا توجيه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمل هو الأمة؟ أو يختص به نقول في هذا تفصيل ثارت يختص به وثارت يعمه والأمة بمقتضى بمقتضى الله وثارت يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة فمن الأشياء التي تختص به أو فمن أمثلة فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عن كوثرك الذي أنقض ذهرك ورفعنا لك نكره الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمل الأمة لا طيب ومن ومن الخطاب الذي هو والأمة بمقتضى اللغة والصياغة قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا فلقت من النساء فطلقوا منك ولم يقل إذا فلقت فصدر خطاب بالتوجيه لفصول عليه الصلاة والسلام ثم عن من فقال إذا خلق وهذا لا يعمه ويعم الأمة بمغفظ الله وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكما يعم الأمة مثاله يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلق عليهم هذا أختار خاص موجه للرسول خاص لكنه يعمه والأمة طيب هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة لكنه خص به رئيس الأمة لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤس أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيقوم من باب الغياس الجواب الجواز الله تعلم الأول الأول لأنه خطب بها الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم فلأنه زعيم الأمة والخطابات والتوجيهات توجه إلى إلى الزعم طيب إذن إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذا لا شك أنه خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش الجواب قيل بذلك وأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان في الجيش لكن هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف فإذا قال قائل كيف يكون ضعيفا والخطاب موجه للرسول قلنا كما تقدم قريبا إن العادة أن الخطاب موجه إلى من إلى زعيم رم إلى زعيم رم فإن كان أمرها كلا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هذه الكلمة أن الإمام مسؤول عن صلاة المعبد. أن الإمام مسؤول عن صلاة المرسول من أين تؤخذ أقمت لهم لهم كأنه يقيمها لهم وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يكفع السنة في صلاة بينما لو كان يصلي لوحده فله أن يخف وله أن يتقتل حسب ما يريد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم من نفسه فليصلي ما شاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجود صلاة الجماعة على الأعياد لقوله فلتقم من طائفة منهم معه وقوله والكأفي طائفة أخرى فليصلوا معه لأنها لو ن... لأنها لو كانت فرض قبائل لا كتفيا بالطائفة الأولى فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبهم على الأعيان وإن فوائد الحكيمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين. وإلا لكان لكان المفروض أن يصلوا جميع لكن رحمة سبحانه وتعالى أن شرعت التوزيع ومن فوائد الآية الكريمة عدم مشروعية تكرار الجماعة وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة واحدة وإلا لكان يصلي بالأولى ركعتين وبالضُخة ركعتين ولكن يقال إن هذا إن هذه الفائدة خرمت بما ثبت في السنة من أوجه صلاة الخوف أنه يصلي بيجي بكل طائفة فتحتين جماعة مستقلة وأن فائد هذه العتفريمة وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة وجوب أخذ الأصلحة في الصلاة وهذا معقوذ من قوله وليأخذوا أسلحتهم فإن قال قائل لعل هذا الأمر للإباحة لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيء يشغله أمر بذلك فكان هذا الأمر للعفاحة وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب لأن حمل ما يشغل أنه مكروه في غير حساب الخوف يدل على أن حمله حساب الخوف مستحب قلنا خلال الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مظل أو كنتم مرضى أن ترى أسلحتهم أسلحتكم فإن هذا يدل على إيش على وجوه حمل السلاح وأنه لا يرخص في ترك حمله إلا لسبب مرض أو أذن وهذا هو الطول الغاشم أنه يجب حمل السلاح في صارخة ومن فوائد العذكرية الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحال. كي نعم هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس وأن الغارف أن الأصلح ولا بعد بدء القتال لا تخلو من دماء. ولهذا قال العلماء. يجوز في هذه الحال أن يحمل الإنسان السلاح النجس لا من حاجة داعية لذلك ومن فوائد هذه العلات الكريمة أن السجود ركن من أبثان الصلاة لأنه عبر به عن إتمام الصلاة قال شيخ السامي المتلمية ولا يعبر عن عن الكل بالجزء إلّا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يا أن يصح بدونه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السيمود آية السيمود بقوله فإذا سجدوا فليكونوا وراء حيث خصه من بين سائر الأركان وإلا فإن قبله فإن قبله بكور وقيام بعد وجلوس بين السجلتين ومن فائد هذه الحال الآية أنه لا يجد اكتشاف فقوله ولا السلام لا اكتشاف ولا اكتسلم لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من فيقال نعم هذا ظهر الغاعة لكن الشريعة يكمل بعضها بعض وقد قال عبد الله بن صدر الله عنه كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد فصرح عبد الله رضي الله عنه بأنه فريض والنصوص تكمل بعضها بعض وعلى هذا فنقول إن قوله إذا سجلوا أي أتموا صلاتهم بالسجن ومن فوائد هذه الآية الكريمة توجيه المصلين صعب الخوف إذا أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورا لقوله فليكونوا من وراء فإن قال لماذا لا يكونوا من أمامهم ووجوههم نحو العدو قلنا هذا غلط لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين وأيضا فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء فيه في جهته لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهته لماذا؟ لأنهم يرونهم لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من وراءه حتى لا يبغتهم أحد في حال السفور أو في حال قيام عيرهم ومن فوائد هذه العلية الكريمة أن ظاهرها أنهم ي... أن... أن الآخرين يصلون جماعة يعني الذين الذين أرادوا أن يكونوا الصلاة يصلون جماعة يقول لي فإذا سجنوا يعني إذا تخلفوا عن الإمام والإمام قد قام الآن إلى الثانية فإنهم يكملون جماعة فيقال نعم هذا ظاهر الآية لكنه ليس صريح ولهذا الظاهر أنه يتمون فراد كل يتم لنفسه ثم يذهبون جميعا إلى الميدان ومن فوائد هذه الهاتف الكريمة أن المشروع للإمام في صلاة الخوف إطالة الركعة الثانية من أين يخرج؟ من فعل من فعل لأنهم إذا إذا كانها إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاةها، ثم تذهب، ثم تأتي الثانية، ثم تدخل مع الإمام وينتظوا حتى تغ فاتحة، فسيكون الوقوف سيكون وقفة طويلة، وهو كذلك، ومن فوائد هذه الآية جواز فراق الإنسان عن الإمام لعذر وجهه. أن الضائفة الأولى انفردت وأتم الصلاة فإذا حصل الإنسان عذر لا يستطيع معه إتمام صلاته مثل أن يطرى عليه حقن أو, أو ما أشبه ذلك فله أن ينفرد ويتمم صلاته إن كان يستفيد بهذا الانفراد بحيث يكون صلاة مع الإمام أقوى من صلاته إذا انفردت ويأتي إن شاء الله بقية البحث في هذه الآية والله والله والله والله والله والله والله طيب حوالك الله من الشيطات قال الله تبارك وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمتنا المصرف إلى آخر من فوائد هذه العاية مشروعية صلاة الخوف على, هذه على هذا الوجه ولكبناها وذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا تشرع صلاة الخوف إلا إذا كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينا أضعف هذا القوم أليس كذلك؟ طيب أخذنا؟ طيب ما أخذ 14 أو 15 وصلنا إلى أين؟ نعم نعم أو يليسا أو أشتهدان وهذا الشرط أن يستفيد من انفراده نعم بشرط أن يستفيد من انفراده هتعرفون هذا الشرط بشرط أن يستفيد من انفراده يعني أنه لو بقي مع لا لتأخر أكثر فهو يريد أن يقتصر عن الواجد و... و... ويسرق هذا معنى اشتراط أن يستفيد من انفراده الإمام يأتي بالواجب والمستحب فيتأخر وهو يريد أن على الواجب وينصره هذا مستحيل أما إذا كان الإمام يسر ولا ولا يتميز عنه أي هذا منفرد بإسراء فإنه لا يصير منفرد لأنه لا يستبدل الإسراء طيب من من فوائد الآية الكريمة؟ جواز إقامة جماعتين الحاجة في مكان واحد جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة وجهو نعم ومثال الحاجة أن يكون المسجد ضيقا في المساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين فلا يسعهم فلا يسعهم مصرد ولا يتمكنون من, من المتابعة في السوق فنقول لا بأس أن تصلي جماعة الأولى ثم تأتي جماعة مقربعة من فوائد الآية الكريمة أن أن الإنسان يجب أن يكون حذرا كلما دعت الحاجة إلى الحذر وجهه أن الله قال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرا الطائفة الغولة لم يقل ذلك وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا وما هو يا خالد؟ هذه واحد يلا، من يعرف؟ ماذا قلنا؟ لا، كنا نتفق. الف الفرق الأول أن الطائفة الأولى تشعل في الصلاة. في وقت لا يمكن أن تستعد أن يستعد العدو لمهاجمته والفضل الثاني أن الطائفة الثانية ادخلت في الصلاة في حال عرف العدو أنهم مشتغلون بصلاتهم فرأى الفرصة في الكرع عليهم من من فوائد الآية الكريمة أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأول من أين سأخذ الضرف لأنه قال فليصلوا معك وقال في الأولى فإذا سجدوا فليكونوا من ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية، وأن الطائفة واجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبير في الإحرام مع الإمام، عودة الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام، وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعداء المسلمين يتربصون بهم مؤتواعد ويتحينون الفرص بن عوض تبين لنا ما اخذ لا ها فوائد بدل انكف نعم والذين كفروا لو تغفرون من استحاجكم أمتعة تكون عليكم ما لا تواحد هل يؤخذ هذا أن أعداء الإسلام يستغفرون أهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الإسلام وقبائح الكفر نعم يمكن وقال إذا كانوا يستغفلون هؤلاء في حال القتال وكذلك أيضا في حال السلم يستغفلونهم من أجل أن لا يرد عليهم ولا يغيب معهم ومن خوائد الآية الحريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة تعمل عليكم ميلة واحد وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان حيث أرسل جوش الجرارة العظيمة وقال إنه سوف يحسن الموقف بسرعة فسياسة الكفار إذن واحد من أول الأمر إلى أخر يلدان القضاء بسرعة مرة واحدة لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم يقولون لا نفوت الفرصة طيب وانفوات الآثة الكريمة نفي الإثم إذا حصل أذى بحمل استلاحه أو كنت مرضى طيب هم أنت فار أسلحة طيب ومن فائدة آتف الكريمة مجوب حمل الأسلحة وجهه ما زي لا ولاجمنها عليكم إن كان بكم هذا المطر أن تضعوا أصلح فنف فنفى التناح متى عند التأذي فتلا ذلك على أن إذا لم كنت أذي فواج ومن فوائد الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذا الحال أحمد نعم نحن نعم لكن هذا ناقل ناقل جناح لجلب عن... على السنه سده لكن بس من ناخذ انه يجوز حمل السلاح ولو كان لازل. هذا في الوضع هذا آخر الآية في وضع السلاح هنا لكن مبداً بالأول والأخذوا أسلاحتهم من هنا أمر بأخذ السلاحة مطلقة مع أنها أحياناً تكون ملوثة بالدم طيب يتفرع على هذه الفائدة ان من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه وجهه خالد <تصفيق> <تصفيق> لأنه لو في ان المسطروا مع النجاسه فمن لم تجد الثرف بها لوجب ليش وضع لوضع القرار طيب وهذا هو القرار راجع خلاف لمن قال من لم يجد إلا ثوباً نجسا فإنه يلزمه أن يصلي فيه ويعيد وهذا قول ضعيف ولا يمكن أن نوجو على عباده العباد سمرتين ومن فائدة هذه الكلمة وجب أخذ الحذر من الكفار نعم خذوا حذرات وهل يشمل هذا أخذ, أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم الأخ نعم نعم قياسا أو تفولا في اللط تفولا في اللط طيب من فوائد هذه الكريمه جرير الكفار بما اعطى الله لهم ما معنى مهين ما معنى مهين لا مم. ما معناه وش معنى ما معنى مهين ها ايه. أي معنى يعني يلفق الهوان به طيب فرضناه وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة وبيّن أنه فيهما جميعا طيب ثم قال الله عز وجل وهو رجع في درس قال فإذا قضيت المصلاه تذكر الله قضيتم القضاء مراد به في للوائل العربية. مراد به الإتمام أي فإذا أتمتم ويأتي القراء بمعنى الإتمام في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن أي فإذا أتمتم الصلاة وأنهايت مها فاذكر الله طعام وقعودا إلى أحسن نخل الأراب ضبط كنوع الذي نريد أن تبع إن شاء الله إلى أداة الشرط وفعل الشرط قضاية قضى وجواب الشرط فاذكروا الله وقولنا بالفاء لأنه طلب والتملص الطلبي إلى وقع جواب الشرط وجد اقترانها بإيشا بالفعل نعم وقوله قياما حال يفاعل في أذكر يعني حال قياما وقعودا الواو هنا هل بمعنى أو يعني قياما أو قعودا أو هي لمطلق الجمع أي اذكر الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم الثاني أحسن طيب وعلى جمهكم معطوف على الحال قياما وعلى هذا فيكون جار ومجهور في موضع نصب على الحال فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة يقال في جملة فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة ما قيل في قوله إذا قدرتم الصلاة تذكر الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا موضع جملا مما قبلها أنها تعليف وقوله كتابا خبر تانا وموقوطا خبر تانا ولا يصف أن تكون صحيح طيب يقول عز وجل إذا قضيتم الصلاة أي فرعتم منها والصلاة هنا ألقيها للعهد وليست للجنس وإنما قلنا ذلك لأنه لا يشعر الذكر جبرى كل صلاة إنما يكون جبرى الصلوات المكتوبة وعلى هذا التعليل العهد الذهن وإن شئت تقول الذكري لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وقولوا فاذكروا الله قياما أمر الله تعالى بذكره وهذا مجمل لم يبين كيف يذكر ولا بماذا يذكر ولكن السنة بينت ذلك فهو كقوله أقيم الصلاة ولم يبين والسنة بينت ذلك وقالوا اذكروا الله هل المراد تذكره باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ بالقلب واللسان هذا هو المطلوب. لكن من ذكر باللسان حصل المقصود إلا أنه ناقص لأن الذكر ذكر القلب بقوله تعالى وَلَا خَطَعَ مِنْ غَضْلِنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَالْتَبَاعَهُ و وقوله قياما وقمودا وعلى جنوبكم بيان للحال الذي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة أنه على أي حال فليقول له وقوله فإذا طمأن فعل من الطمأنين والطمأنين هي زوال القلق وهذا والمراد بالطمأنين هنا زوال الخوف ولا أدو وقوله فأقيموا الصلاة أي أدوها تامة كما تؤدونها قبل الخوف ثم قال إن الصلاة كانت إلى آخره يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها بدليل الجملة التعليمية بعد ذلك ويقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتابا موقوف أفادت الآية الكريمة فوائد أولا الأمر بذكر الله بعد انجهاء الصلاة في قول فإذا قضيت المصطلات فاذكر الله فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين آية جمعها هيث قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا قلنا شوابا هو أن لكل مقام مقال أن لكل مقام مقال ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد النداء الجمعة حتى مصلي فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصراع فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حفصه ولهذا قال فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله والأمر في قول فانتشروا في الأرض ليس للوجوب ولا للستهاب ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة والتقلق والشراء فلهذا بدأ بالذكر من فوائد الآية الفرينة أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم من أنا من قوله إذا قضيتم فاذكروا ولم يقل فدع الله فإن قال قائم أليس من المشعور أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثم قلنا بلى لكن هذا الاستغفار استغفار لنحو وما أسى أن يكون في الصلاة من تخليق أو إخلال فهو بالحقيقة تابع له تابع له ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من الإخلال وتقصير ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه بل له أن يذكر ولو كان قد صلاة لقوله قياما وقعودا وعلى جنوب على أي حال ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذكر لا ينقص إذا قاعد الإنسان من قيام أو قام من قعود أو الطجع نعم وهذا هو الأصل أنه لا نفسه. بكل بكون قائما أو قاعدا أو منطجعا اللهم إلا أن يترتب على ذلك أنه إذا كان قائما فهو أنشط له لكن قالب أن القاعد أخشى بأن القائم ليس يقوم يقوم سوف يمشي ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أن الواجب إذا زال الخوف أن تعاد يقام في الصلاة على ما كانت عليه حين الأمن لقوله فإذا اطمأننتم فيقوموا الصلاة ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة فرض، بقوله كتابا، لأن كتابا بمعنى فرض. فإن قال قائل الآية الكريمة فيها كانت على المؤمنين، فهل ظاهر أن غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة؟ نعم غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاة بمعنى أنهم لا يطالبون بها بل يقال إيش أسلموا ثم صلوا ولهذا لو صلى وهو فاق على كفر لم تقبل منه فإن قال قائل هل في هذه الآية تليم على من قال إن الكفار لا يخاطبون لفروح الإسلام نعم نقول نعم سددوا به لكن السدالهم لا يتعين لقوله تعالى في سورة الدارتر إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلفكم من سقر عن أي شيء سلفكم النار قالوا لم نكن من المصلين فدل هذا فدل هذا على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام وهذا هو الحق لكنهم لا يلزمون بها على قفلهم بل يقال أسلم ثم صلوا ومن فوائد الآية الكريمة أن الصلاة موقتة لقول موقوتا وهذا من ما يوجب أن يجتمع الناس عليها لأنه لو لأنها لو كانت غير موقتة لاختلف الناس هذا يصلي في الصباح وهذا في الظهر وهذا في العصر ويصلون سبع عشر رتعة في أي وقت شاء لكن من أجل أن يكون الناس متحدين في وقت واحد حدث للأوقات وهذه الآية ترون مطلقة لم يبين فيها الوقت لكن بينته السنة تفصيلا وبينه القرآن بنوع من الإجمال في موضع آخر مثل قوله تعالى عقيم الصلاة لجلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فإن هذه الآية انتظمت أوقات الصلوات الخمس لجلوك الشمس إلى هذه قال بعض المعبوب إن الألام في قوله الجلوك بمعنى من بدليل الغاية فيكون على الآية من دنوك الشمس إلى غصب الليل ودنوك الشمس وزواله وغسق الليل شدة ظلام وعشدت ما يكون الليل ظلاما بنعوه أجل شدة نعم لا منتصف الليل لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس على الأرض إذا الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل لكنه لكن الله جعله وقت واحد لأن هذه الأوقات الأربع كلها متوازية يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر ووقت المغرب بخروج وقت العصر ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل فما بعد منتصف الليل ليس وقتا من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا ولهذا لو أن المرأة ظهرت بعد نصف الليل لم ينزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأول طيب لكن السنة فصلت أيضا تفصيلا زائدا على هذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى العصر ظل كل ظل مي... كل شيء مثله بعد بعد بعد في الزوال والعصر إلى صفر الشمس والضرور إلى الغروب والمغرب إلى مغرب الشفق الأحمر والعشاء إلى نص الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن أسد رضي الله عنه. ومن فوائد لها في كريمها الإشارة إلى أن الوقت مقدم على جميع الشرور وجهه أن الله تعالى لما ذكر صلاة الخوف ثم صلاة الأمن بين أن هذا من أجل مراعاة الوقت والأمر كذلك أي أن الوقت مقدم على جميع الشرور ولهذا إذا لم سجد ماءا ماذا تصنع قيما حتى تصلي في الوقت إذا لم تجد ماء ولا ثرابا صلي على حسب حالك إذا لم تجد ثوبا تسربي العورة صلي على حسب حالك ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب لأن الوقت مقدم على كل شيء طيب استفاد من هذا الحديث من هذه الآية أيضا أن الإنسان لو قدم صلاة كلها أو جزءا منها ولو يسير على الوقت فإنه فإنها لا فصل. ولهذا لو كبر التكبيره الأحجام فقط قبل أن تغرب الشمس لصلاة المغرب إن لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيره فإنها لا فصل. إن أخر صلاة وقتها فإن كان لعذر صح ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نوسيها فنصليها إذا ذكر وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهورهم على أنه على أنه يلزمه أن يصلي وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يلزمه أن يصلي بل ولا تصح الصلاة منه وما ذهب إليه الشيخ والصواب ولكننا نقول له لا تصلي لا تخفيقا عليه ولكن عقوبة له لأنه غير مقبول منه إذ لو قبل في الصلاة بعد وقتها ممن أخرها أو وقتها عمدا لن يكون التنفيذ بائد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس علي الأمرنا فهو فهو رجل وعليه فإذا جاء رجلا بعد طلوع الشمس أحدهما ترك صارف الفجر عمدا والثاني تركها نوما لعدم من يوقضه فيسألان أن نصلي صارف الفجر بعد طلوع الشمس أو لا ماذا نقول نقول أما من غلبه النوم فيصل وأما الثاني فلا يصل كيف تسهلون على المتعمد وتعاخذون النائم نعم نعماء لم نتساهل ولم نيصل بل هذا عقوبة له أن الله لا يقبل منه لو صلى ألف مرة لأنه متعدل لحجوه الله نعم نعم نعم. نعم. نعم. الأول أن يذكر الله تعالى في مكانه لأن لا هذا أقرب إلى القيام بهذا الذكر. لأن الغال من سائر المشا ونصره إما أن ينسى أو يلهيه أحد أو ما أشبه ذلك. لكن في مكانه هذا أفضل نعم مصطفى هنا لكن الآية ها جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان. والواو مطلق الجامع وقد أكثر لكم إن... أنه يحكمن أن تكون الواو بمعنى أو فليس المعنى أن سبحان الله أنت واقف والحمد لله هجات والله أكبر أنت مطلق ما هي تقول بهذا السنة تبين وتفسر نعم نعم نقدم وقتا على كتوب الصلاة ولهذا لو أن الإنسان وضع بين يديه طعام والوقت ضيق فهو إما أن يأكل من الطعام ويقصده وإما أن نصلي مع اشتغال قلبه نقوى صلي نعم نعم حسب هذه بعض الناس يقول نعم ماذا ما أذن الفجر أبي تمقطع شوي فينظر إذا كان من من يغضبون النوم فلا فلا هذا نعم الله أكبر الله قال الله تبارك وتعالى ولا تهنو في اقتراء القوة لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أصد الخذر من أعدائنا وأن أعدائنا لنا أعداء أداوتهم بينة وذكر ما ما يتعلق بذلك في قوله فإذا قضيتم الصلاة قال ولا تهنو في اتقاء الطلاة لا تهنو أي لا تضعف ولا ناهية وحذبت النون من أجل أنه وقول في افتراء أي في طلب القوم والقوم هم أعداء المسلمين ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم فقال إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يعني هم يطرقونكم ويريدون إيلامكم وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضا يتعلمون منكم كما تتعلمون منهم وهذا فيه التسليح للمجاهدين المقاتلين ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير أبعد مما بين السماء وراثم وترجون وترجون من الله ما لا يرسل أنتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به إذا اتقيتم الله عز وجل وترجون تواب الآخر هم قد لا يرجون, يرجون تواب الآخر قبل والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار اصبيه وقومهم فصار فرق بين بين هؤلاء وهؤلاء ولهذا لما نادى ابو سفيان يوم احد فقال يوم يوم بدر والحرب سجاد اجابه الصحابه فقال لا سواء قتلانه في الجنه وقذاق في النار فاذا كنا مساويهم في الألم، ألم الجراح، وألم القتل، وألم فقد المال، وغذالك. إذا كن المساويين في هذا، فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون، فكيف يكون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء؟ هذا لا يغري. وقوله. ترجون من الله ما العجون أي تطمعون فيما عند الله من التواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك لأن قلوبهم خالف من الله عز وجل وكان الله عليما حكيما مثل هذا, هذا يقع في القرآن كثيرا كان الله أطول رحيما كان الله عليما حكيما فهل هو كان وزال أو كان ولا يزال كان ولا يزال ولهذا نقول إن كان هنا مسلوبة الزمان يعني لا تدل على المضي وإنما تدل على تحق بالأمر ووقوعه لا على أنه كان فزا وقوله عليما حكيما لا يقفى علينا جميعا أن علم الله سبحانه وتعالى واسع يشمل الماضي فلا يوزه والمستقبل فلا يوجد ويشمل الخفي والجلي ويشمل ما في حقه وحق عباده فهو يعلم سبحانه علم ماذا سي علينا غدا وماذا سنعمل ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله فعلم الله واسع ثم إن علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحيل ولذلك تعتبر هذه الصفة يعني صفة العلم من أوساء الصفات متعلق الواجب والجائب يعني الممكن والمستحيل تعلقه بالواجب كعلمه جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته. تعلقه بالممكن هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون لأن كل الكون من باب إيش من باب الجائز تعلقه بالمستحيل مثل قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدك فهنا حكم جل وعلا أنها أنه لو كانت السماوات غير الله لفسدت ووجود ذلك إيش مستحيل ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستقيم فالحاصل أن علم الله عز وجل من أوسع السفاة من أوسع السفاة فإذا قال قال ما هو العلم قل لهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ولا نحتاج أن نكون مطابقا لأننا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابق. هذا هو العدل فعدم الإدراك الكلية إيش؟ جهل وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضا لكن وجهل مرقل وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك ظن أو شك أو وهم ظن أو شف أو وهم فما غلب على الظن فهو ظن ومقابله الوهم وما اتركت الأمر فيه فهو شف وقوله حكيما حكيما يصطح أن تكون صفة مشبهة من الحكمة وأن تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم فهي من باب المشترك والقاعدة في التفسير أنه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنفيان فإنه يحمل عليهما جميعا فعليه نقول الحكيم من الحكمة ومن الحكم ثم نقول حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين حكم كوني وهو ما قضاه كونا وحكم شرعي وهو ما قضاه شرعا والحكمة تنقسم أيضا إلى قسمين حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها أو على صورته التي شرع والحكمة الثانية حكمة غائية بمعنى أن الغاية من هذا الشيء حكمة وحينئذن إذا ضربت اثنين في اثنين تبلغ أرضك حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرس وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكون الجميع أرض جميع أرض فمثلا نأتي بأيات تدل على عليها في سورة في سورة الممتعة ذكر الله سبحانه وتعالى كامن ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينه وهذا حكم شرف وفي سورة يوسف قال أحد إخوته فلن أضرح الأرض حتى يأذن لأبي أو يحكم الله لي. هذا إيش هذا حكم كوني. أما مثل قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما وعليس الله بأحكم الحاكمين وما أشبه ذلك فالظاهر أنه شامل للحكم الكوني والشر. أما الحكمة فإن الإنسان إذا تأمل المخلوقات بعناية وعقل وفهم تبين له أنه لا يوجد فيها شيء إلا أحد. حتى المصاعب من الأمراض والحلال والفتن كلها أحد. لكن تحتاج إلى إيش؟ لا تدبر تعمر ونظر لا إلى الأمور على سطح على وجه سطحي تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء بحكم عظيم ولا أدل على هذا من قوله تعالى ظهر البساد في البر والبحر بما كسبت آية الناس وقال الله تبارك وتعالى فأخذناهم بالبساء والضراء لعلهم يضرعون والعدلات على هذا كثير مع أنها مصائب لكن لها حكم وكم من إنسان نشاهد في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبة إما في نفسه وإما في علمه ويكون فاسقا ثم يؤد يعني أنا أعلم قضايا كان فيه النساء فاسقا ثم حصل حادث مات فيه أخوه والأبوه فاهتدع وأمثال هذا كذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئا شرع الشر إيجادا أو إعداما إلا والحكمة في ذلك يقول بعض العلماء. إن الله لم يأمر بشيء فيقول فيقول العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه وقد ألف شيخ السلام للإمير رحمه الله كتابا مجلدات قال فيه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول صحيح المعقول يعني العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات للنقل الصحيح الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى له وسلم أما الحديث الضعيف فقد يأتي إلى ما يخالف العقل فإذا الحكمة في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكون وكل منهما إما, إما أن تكون حكمة في صورة التي وعليها أو في الغاية التي من أجلها حكم الله فيه الله رحيم. طه بالله السميع العليم من الشيطان الغذيني اَمَن جَنَّاءَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا فِيمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ وَلَا تَكُن لِّلظَّالِمِينَ صَدِيقًا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَفْتَانُونَ آمُرُونَ مُنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا نَثِيمًا يَسْتَخُّونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخُّونَ مِنَ اللَّهِ لا، لا سحبه خفل يستحقون من الناس ولا يستحقون من الله وهو معهم، مم مم تقبلوهما. ولا يستحقون من الله وهو معهم، فهو معهم الذي يبين ما لا يوضع من القول. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِرُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا عود بالله من الشيطان رجيم أظن ما سبق أخذنا فوائد وناقشنا فيه هل إسكت فالف نعم إيش من هنا قال الله تعالى ولا تهونوا في اتباع القوم إن تقوموا فعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون في هذه الآية من فوائد أولا تشجيع المسلمين على جهة الكفار لقوله إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يردون ثاني أنه يمد القوة والمثابعة في طلب الكفار وأن لا يحطن الوهن لقوله ولا تهنوا في ابتغاء الطوء أي لا يحقق موهن في طلبه ومن فائدها أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء فإذا كان المؤمن الكافر يتعلم فالمؤمن يتعلم حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس لكنهم يختلفون, عليهم في الصفات يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك ومن طوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجعا لقول وترجون من الله ما لا يرجع أبدأ الله رفع متى هذا القتاء؟ عند ابتراء القوم وطلبهم وهكذا ينبغي الإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا أي راجيا ثوابها لأن من بشرى الإنسان أن يوفق العبادة فمن وفق للعبادة على مور الله فهي بشرة بالقبول كما أن من وفق للدعاء فهو بشرة بإيش؟ بالإجابة وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ولهذا قد ترجون من الله ما لا يرجون وهذا ربما يكون هو الفيصل في مسألة تغريب الرجاء عن الخوف فإن السالكين اختلفوا هل, يق... هل الأفضل للسالك إلى الله عز وجل أن يقدم الرجاء أو أن يقدم الخوف أو أن يكون سواعا فمنهم من أفضل أن الأفضل أن يكون سواعا ك الإمام أحمد الحنّين الله قال الخوف والرجاء منزلة جناحي الطاع إن انخفض أحدهما تعلى أحد فلا بد أن يكونا سواء وقال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هل في ومن العلم من قال يقدم الرجاء لقول الله تعالى في الحديث القصي أنا عند ظن أبي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شطا فله ومنهم من قال يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدا عن محارم الله لأن الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة والذي يظهر لي أن يقال إذا فعل إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف هذا أحسن ما يكون أما عند الموت فينبغي الإنسان أن يغلب جانب الرجاء لأنه في هذا الحال يجب أن يكون عنده توبة توبة ورجوع إلى الله عزوجل في هذا في هذا الحال لأنه أحوج ما يكون للتوبة في ذلك الوقت ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم رجاء لكنه ليس كرجاء المؤمنين ربما يأخذ من قوله ما لا يرجون والكافر قد يكون عنده توكل ونزو إلى الله وافتقار إليه ولا سيما إذا وقع في الشدة أرأيتم قول الله عز وجل فإذا ركبوا الفلك دعووا الله مفرصين له الدين فإذا لجوا إلى الله وصدق لجوءهم أنقذهم الله عز وجل هنا أيضا ربما يكون عندهم حال قتال المسلمين ربما يكون عندهم رجاء يغلقون الله عز وجل أن يغلب المسلمين لا سيم إذا كانوا يعتقدون أنهم على الحق، فعندهم رجاء. وقد يقال إن قوله ما لا فون ليس إثباتا لأصل الرجاء مع الاختلاف في صفته، بل وع نفي للرجاء إطلاقا. وهذا واقع في قوم منحدرين لا يؤمنون برب كالشيعيين مثلا. فإن هؤلاء لا فون، دارف إطلاقا، لأنهم لا يعترفون به. فالآية الصالحة لهذا ولهذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم وكان الله عليما حكيم وإثبات ما تضمناه من الصفات وهي العلم من العليم والحكمة من الحكيم والحكم من الحكيم عيلا يعني الحكيم ذو الحكمة والحكمة فيكون فيها ثالثة العلم والحكمة مش بعد والحكمة فإن قال قائل هذا التعبير وكان الله عليم الحكيمة يدل على أنه كان فما ضعف فالجواب أنه يقال لا لأن كان هنا مسلوبة, الز... مسلوبة, الز... مسلوبة الزمان وإنما قتل بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمنهم الاسمين. وليست هذه الزمان أنه كان فلا وباء ومن فوائد هذه العادة الكريمة إثباته كمال الله عز وجل في حكمته تعالى حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن عن علم، وليست عن صدفة، لأن الإنسان قد يقرأ في علم، ويكون محكما متقناً، لكن على غير علم، بل صدفة، رب رمية من غير علم، لكن حكمة الله عز وجل مقرنة بالعلم، مبنية عليه. ومن فوائد هذه العتكريمة أنه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من أحكام الله الكونية أو الشرعية وجه ذلك لا وجه ذلك أنه عليم فعنده من العلم ما يخفى علينا فيخفى به, فيخفى به وجه الحكمة بالنسبة إليه لأن حكمة الله صادرة عن عن علم وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نتكلم كلاما واسعا عن صفة العلم وصفة الحكمة لأن هذا إيش؟ تكرر كثيرا ولا يخطى أحد منكم ومن لم يحضر صادقا فعليه بالأشهر ثم قال تعالى انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما انزل الله ولا تكن للخائنين خصينا الا الضمير يعود على رب عز وجل ولم يقل اني تعظيما لشانه جل وعلا وتعظيما للمتحدث عنه وهو انزال الكتاب فالتعظيم هنا ل ل المنزل ولعارمة المنزل أيضا المنزل وكذلك أنزلنا إليه ناء هنالك تعظيم وقولوا إليك الخطاب من النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم إليه مباشرة وإلى الناس بواسطة كما قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو مازل إلى رسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول الكتاب هو القرآن، وسمي بذلك أو وسمي بذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، والثاني أنه مكتوب في آية الملائكة البررة كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والوجه الثالث أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس وقد سهل الله لهم ذلك فكان يكتب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا وأصل كتفي من الجمل اجتماع الكلمات والحروف ومنه الكتيبة الطائفة المجتمعة في قتال الأعداء قل وكتاب هنا بمعنى مكتوب فهو فعل بمعنى مفعول بالحق الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة وإما أن تكون للتعديع وكلاهما صحيح فهو نازل بحق ليس مكتوبا ليس مكتوبا بل هو نزل من عند الله حقا وهذا الإثبات نزله من عند الله كذلك أيضا هو نازل بالحق فكل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خبرا فهو صدق وإن كان حكما فهو عدل فالحق وصف للقرآن في حد ذاته وأنه صدق ومن عند الله وفيما جاء به فأخباره كلها صدق وأعتامه كلها كلها عدل ثم مع ذلك إذا تدبره القرآن شاعر الإشياه دليله على الحق، فإنه لا بد أن يحتذى الحق، كما قال تعالى: ولقد جسّفنا القرآن للذكر فهل من الدكر؟ وتأثيره شامل في تأثير لفظ ومعناه والعمل به، لكن يحتاج لا تذكر إذا بالحق له معاني، المعنى الأول آدم. بن زكريا يعني يعني أن ما جاء به هو حكم إن كان خبرا إن كان حكما طيب هذا واحد الثاني خارج يعني أنه نزل مثله حقا، نعم، مثلما أقول لك مثلا حصل كذا بالتأكيد، يعني مؤكدة، ففيقول الحق هنا له معنيان، المعنى الأول أن نزوله من عند حق، والمعنى الثاني أن ما جاء بالقرآن فهو حق، قال لي تحكم بين الناس بما أرقد الله، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام. لتحكم بأي دليل أحكم بالقرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن كما أننا نستدل بالقرآن لتحكم بين الناس بما أرى تحكم بينهم في فصل الخصومات أو في بيان أحكام أعمالهم أو هذا وهذا هذا وهذا فهو يحكم بين الحصوم عليه الصلاة والسلام بما أرى الله وكذلك يحكم بين الناس في أحكام أعماله يقول هذا حق هذا باطل هذا واجب هذا محرم وما أشتهى هذا وقول بما أرى الله متعلق بتحكم أي تحكم بالذي أرى الله وأرى الله من الرأي أو من أبوئيه نعم أو كلام الظاهر كلام يشمل هذا وحاجة فيشمل ما استنبقه النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن وإلا ت... وإلا لك... وإلا تكن دلالته صريحا بالله وهذا من من الرأي أو بما أره الله بما تبين له من ألفاظ القرآن بما أراه الله ويحتمل أن يكون الإراءه هنا بمعنى العلم أي بما أعلمك فتشمل المعنى بما أعرف الله ولا تكن للخائنين خصيما لما ذكر أن الله رزله أنزل هذا الكلاب الحق نهاه أن يكون خصيما للخائنين أي إذا والخيانة والخيانة هي الغدر في موضع أمانة هذه الخيانة الغدر في موضع الأمان وهي صفة ذم في كل حال بخلاف المقر والخديعة فإنها تكون أحيانا مجمومة وأحيانا ممدوحة محمودة إذا كانت في موضع يحسن فيه المقر والخداء فهي محمودة وإذا كانت بموضع لا سوء في الخداع والمقر فهي مدمومة أما الخيانة فلكونها غذراً في موضع الاعتمام فهي مدمومة بكل حال ولذلك يوصف الله بالمقر والخداع ولا يوصف بالخيانة واذكروا قول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع. وقوله ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأنت منهم ولم يقل فخان وكان مقصود المقابل أن يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم لكن الخيانة لما كان سب تدمن بكل حال صار الله تعالى منزلا عنه نعم ولا تقول القائلين خصيما أي مخاصما طيب وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم يعني ضدهم نعم طيب في هذه الآية في هذه الآية فوائد منها بيان عظمة الله بيان عظمة الله بقوله إن